إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذي نعمت أ ن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله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 والله وا وال وا ع は ى كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ために私たちのために私 م ちのために私たちのために ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير إ ن بطش ربك لشديد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 الله أكبر النابلسي ل للعلوم ا ل ا س ل ا ل د ي ن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 و ا ل ا ن مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم ت ب ل السرائب